ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا متفق عليه الاستهام الاقتراع والتهجير التبكير إلى الصلاه وعن معاويه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس اعناقا يوم القيامة رواه مسلم وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية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 رواه البخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاه ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التاذين فاذا قضي النداء اقبل حتى اذا ثوب للصلاه ادبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل حتى يضل الرجل ما يدري كم صلى متفق عليه التثويب الإقامة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا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 اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمة آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه